والله أنزل من السماء ما فأحياه الأرض فأحياه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعوام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فروه ودم اللبناء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 وأوحى ربك إلى النحل أن يتقي من الجبال بيوته ومن الشجر ومن ما يعلشون ثم كل من كل الثمرات فسلوك يسبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد بنين وحفدته ورزقتم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ